الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم السؤال الخامس في سؤال وجواب مثل سؤال وجواب في, في العقيدة قال متى يكون العمل عبادة متى يكون العمل عبادة قال اذا كمل فيه شيئان وهو كمال الحب مع كمال الذل إذن العباده مختصرها كمال الحب مع مع كمال الذل هذه تسمى, تسمى عباده تعس عبد الدرهم سماه عبد للدرهم سماه عبد للدينار لماذا؟ لأنه كمل حبه لهذا مع الذل له كيف أعرف أن يعرف أنه زليل للدرهم لأنه منعه طاعة ربه صحيح فصماه هنا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم والدينار قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم من خشية ربهم مشفقون وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إذا متى تكون العمل عبادة إذا كان فيه كمال الحب إذا ما هو العباده العبادة كمال الحب مع كمال مع كمال الذل هذا تعريف ابن تيمية أيضا في رسالة العبودية له طيب العبادة شقان شق بالمباشر وشق وسيلة مباح ولكن وسيلة إلى عبادة ما معنى شق بالمباشره يعني هناك أمر من الله أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي الظهر واضح هذه هذه عبادة أن تصلي ركعتين قبل الظهر وبعد الظهر أو أربع قبل وأربع بعد أو صوم الاثنين والخميس أو النفقة والصدقة أو الزكاة والصوم أو الحج والعمر هذه هذه عبارة محضه المباشرة هناك عبادة إنما هي أصلها مباح ولكن اتخذت وسيلة إلى شيء فجعلت عبادة ولكن بالنية فالقاعدة أن النيات تجعل المباحات عبادات واضح هذا النيات تقلب المباحات عبادات يعني انت خارج النهاردة مثلا رايح شغلك مفهوم؟ صلة الفجر وصلة الضحى وقلت الاذكار وذهب إلى عملك ما وجه النية التي خرجت بها أنت استحضرت عندك نية العمل لبست وخرجت نيه العمل لكن ما وجه نية العبادة كي يعف نفسي عن السؤال واضح كي اعف زوجي وأولادي عن السؤال ووإلى آخره إذا هذا المباح بالنيات انقلبت إلى عبادة أجر بها واضح طيب أنت الآن بتقوم للسحور بتتصحر الطعام السحور هذا إيه؟ مباح صحيح ولكن لماذا تتصحر؟ كي أتقوى به في النهار في الصيام كي أستطيع أن أقرأ القرآن ممكن مثلا لو اني لم أتصحر ما أستطيع أن أقرأ كثيرا ولكن كي اتعبد لله أكثر كي أستطيع أن أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا من وجوه العبادات اذا أنت أجرت بهذا؟ الطعام هنا صار الطعام عباده ولا لا اذا انت اجرت به مع انه مباح لكنه لكنك جعلته وسيله الى إلى طاعه من هنا تاتي قاعده ها الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد مفهوم اذا الطعام هذا وسيله لمقصد ما هو المقصد ممكن ياكل لمقصد محرم اذا اكل بالطعام ولا لا ها أسمى بالطعام لانه وسيله لمحرم فاخذ حكمه ممكن ياكل لمباح فأخذ فاخذ حكمه مباح ممكن ياكل ل لطاعه وعباده فاخذ حكمه فاجر بالطعام اذا الوسائل لها احكام المقاصد السياره واحد بيركب عراضيه بيركب العربيه رايح مجلس علم طلب العلم ده واجب ولا لا واجب اذا ركوب السيارة كي يصل إلى طلب العلم حكم ركوب السيارة صار صار واجبا لأنه ما لم يتم الواجب الذي هو ركوب السيارة التي تستطيع ركوبها الا بركوبها أي طلب العلم الا بركوبها للوصول إلى العلم صار ركوبها واجب يبقى تأسم. اذن ممكن تؤجر بركوبها إذا جعلت ركوب السيارة وسيلة إلى الطاعة فأخذت حكم الطاعة صحيح ألا لا هنا تفهم الوسائل لها أحكام أحكام المقاصد واضح الكلام كذا يبقى ممكن هنا الشيء المباح يتخذ وسيلة إلى إلى شيء يأخذ حكمه انظر للمقصد واعطي, وأعطي الوسيلة حكمه مفهوم؟ اذا إذا كان المقصد واجب يبقى طاعة الوسيلة إيه؟ حكمه أنه واجب إذا كان المقصد محرم يبقى طاعة الوسيلة له أنه, أنه محرم واضح كده الكلام يبقى هنا العمل يطلق عليه عبادة ام لا؟ العمل هنا يطلق عليه عباد. أما عمل يشغلك عن طاعة رب العباد لا اذا أنت هنا اطعت الشيطان ما اطعت الرحمن واضح الكلام كذا يبقى متى يقال العمل عبادة متى يقال العمل عباده بشرطين الشرط الأول أجب أن يكون هذا المقصد لهذه الوسيلة من طاعة الله يعني مقصدك إن الوسيلة دي مقصدك إن العمل ده واضح مقصدي والله إن أنا عايز أعمل عشان اروح اعمل عمرة اروح احج مفهوم ان انا عايز اشتري مثلا متسكل ولا مكنة ولا عربية عشان اروح بها الدورات العلمية والمجلس العلم و وطلب العلم الى اخره يبقى العمل هنا صار صار عبادة بالنية اذا النيات تقلب العادات عبادات والمباحات عبادات صحيح ولا لا ممكن ينوي بالعمل ده شيء محرم فيأخذ حكمه مفهوم لكن متى يكون العمل حراما إذا شغله عن عن طاعة الله هنا يأتي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كلمه ذكر الله تشمل الدين كله مفهوم لا تلهكم أموالكم ولا أولدكم عن ذكر الله ومي يفعل ذلك ها؟ فأولئك هم الخاسرون إذن هنا صار العمل ليس عبادة فيش حاجة اسمها يقول ما هو العمل عبادة العمل الذي يلهيك عن طاعة ربك هذا محرم ماله صار ها؟ صار تعمل حراما لما لأنك تركت الصلاة وتركت امور كثيرة واجبة عليك لمثل هذا الأمر إذا صرت انت آسم لذلك لكن أنت بتعمل بنية بنية الحسنه صرت لك أجر به يعني مثلا انت بتذهب للبيت أنت مروح كده كده هتروح لازم تجيب حاجة معك في ايدك صح ولا لا؟ آه. منفعش تخش البيت فوق. بترب تجيب معك مش عارف لبن بتجيب معك أكل بتجيب معك بيض بتجيب معك جبنة كده كده هتجيب طب ما تنونيها حسنة مفهوم النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الزوجة إنهن أسيرات عندكم يبقى في أسيرة في البيت مفهوم مش أسيرة حرب لا يعني تعاملها معاملة معاملة الحسنة هذه امرأة لا حول لها ولا قوة ليس معها شيء فأنت بتأخذ الطعام لترسي ليه؟ اليها كي تأكل هو والأولاد إذن أنت أجرت بذلك إذن النيات هنا تقلب العادات عبادات واضح قال إذن متى يكون العمل عبادة على ما على ما ذكرنا قال السؤال السادس ما علامة محبة العبد محبة العبد ربه عز وجل ما هي العلامات لأن لكل شيء امارات ما هي علامة محبة العبد ربه عز وجل قال علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى أن تحب الصلاة تحب الزكاة مع انك هتدفع لكن تحب أن تزكي تحب الصدقة أن تتصدق تحب الصوم مفهوم هذا الكلام تحب الحج تحب العمر تحب صلة الأرحام تحب قراءة القرآن تحب طلب العلم تحب تحب تحب كل ما هو طاع لله عز وجل أنت أنت تحبها قال علام ذلك أن يحب ما يحب الله ما يحبه الله تعالى إذا كنت تحب ما يحبه ربك سبحانه وتعالى إذا اعلم أنكين أنك على طريق خير قال ويبغض ما يسخطه يسخطه سبحانه وتعالى يعني كل ما يبغضه رب العالمين يبغضه النبي عليه الصلاة والسلام يكرهه الله ويكرهه رسوله أنت لزاما أنت لزاما تكرهه واضح هذا سواء كان من الأعيان سواء كان من المعاني من الأعيان شخص واضح شخص يعصي شخص يبتدع شخص كذا شخص كذا اذا وجب أن تبغضه مفهوم رجل متبع وجب أن أن تحبه قال فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه ويوالي اولياءه ويعادي اعداءه قال ولذا كان اوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله لذا قال كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بتحب النبي طبعا طب بتصلي الفجر في المسجد حاضر واضح يبقى في فرق بين الكلام و مم. فرق بين الكلام وفرق بين الفعل مفهوم تحب النبي عليه وسلم؟ تحب محمد صلى الله عليه وسلم وابكر وعمر واسمان وعلي والمهاجرون والانصار طب بتقدم شيخك ليه على كلامهم صح في فرق بين القول وفي فرق بين القول والفعل بتقدم هواكلي عليهم تحب محمد صلى الله عليه وسلم كلامه على رقبتك سيف سيف على قبتي وقدمه على أهلي وزوجي وأبي وأمي وأولادي ونفسي والدنيا كلها واضح هو الوحيد الذي تعبدنا الله به فيش راجل على وجه الأرض أمرنا الله عز وجل أن نتبعه ونكون خلفه إلا هو عليه الصلاة والسلام واضح وهو الوحيد الرجل الوحيد على وجه الارض المسؤول عنه في القبر من نبيك فيش راجل على وجه الارض شخص خلقه الله عز وجل تسال عنه في القبر الا نبيع السلام مفهوم ويوم القيامه ما فيش واحد على وجه الارض ستسال عنه الا نبيك عليه الصلاه والسلام ما اذا كان الموضوع كده خاصة فلماذا لم أتبعه؟ أقدم لي هوايه هوايه ما أحبه وما أريده على سنتي مع إن أنت عارف سنت وبلغيتك سنتي لماذا تقدم هواك عليه؟ لماذا تقدم فلان الشيخ فلان عليها؟ إذا كان في الدنيا ليس هناك طريق مفتوح إلا خلف وفي القبر لن تنجو إلا إذا أجبت به. وفي القيامة ماذا اجبت من مرسلته يبقى أنت في الدنيا وفي القبر وفي القيامة أنت مسؤول عنه إذا كان هذا الأمر هكذا فلما أقدم هوايا ونفسي وما أحب عليه هو عليه الصلاة والسلام قال السؤال السابع بماذا عرف العباده بما يحبه الله ويرضاه عرفوه بإرسال،, عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرا بما يحبه الله ويرضاه ناهيا عما يكرهه ويأباه وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة وظهرت حكمته البالغة قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والاتباع في الفعل والترك فكما أنه فعل تفعل وهذه سهلة وكما أنه ترك فتترك وإذا تحتاج إلى علم أكثر من الأولى فإن أكثر البدع تدخل من هذا الشك السؤال الثامن إذن هنا الأمارة والعلامة الحب أمر قلبي أمر عبادة قلبية ولكن أنت تعرف أيها السنين أن هناك تلازم بين الباطن والظاهر والظاهر والباطن صحيح فكل ما في القلب ينضح على الجوارح صحيح على قدر الحب الذي في قلبك لنبيك على قدر ما تتبع الجواح فهمت كده؟ يعني مثلاً, مثلاً أنا هعمل لك مثال واقع وانت قاعد قدامي دلوقتي الناس بتختلف انتو بتختلفوا يعني ممكن واحد بعد ساعة يحس بملل في سماع العلم ممكن واحد بعد نص ساعة يحس بملل هتعرفها من مثل ايه وبيتفرد وبيروح وبييجي وبينام ويطلع كلام ده مفهوم؟ ممكن واحد ساعتين منهمل في العلم ممكن واحد ثلاث ساعات ممكن واحد أربع ساعات ايه الفرق اللي فرق بين نص ساعة وساعة وساعتين وساعة أربع ساعات؟ الحب اللي في القلب على قدر الحب اللي في القلب على قدر ما تصبر الجوارح عشان كده الصحابة ممكن يصبروا إلى أن تنفرد سالفتهم في حب النبي عليه والسلام لذلك طلح نحر دون نحرك يا رسول الله مع ان النفس دي غالية يعني كون إن واحد يقدم نفسه للموت صعب صعب جدا النفس غالية لكن لما طلح يجي يقف قدام سبعه في غزوة أحد والنبي عليه السلام في ظهره يقول نحر دون نحرك يبقى ده حبه فين خلاص ده حبه صار قلبه مفعم بحبه لله ولرسوله واضح الكلام يبقى هنا ممكن انسان يجلس على كتاب نص ساعه الثاني ساعه اثنين ثلاثة كل هذا على قدر الحب الذي في الايه الذي في القلب يقول الشيخ في السؤال الثامن كم شروط العبادة؟ يعني ما هي شروط العبادة؟ قال أولا صدق العزيمة وهو شرط في وجودها صدق العزيمة أن يكون عنده العزم فإن العزم يسبق النية العز وهو الهم واضح يسبق النية يعني أنت سمعت اليوم أن هناك محاضرة واضح بعد أن سمعت هممت ب بالذهاب طيب انت رايح لي إذا هذه لي هي النية مفهوم هذا طيب ستعلم كيف هذا هو الشرط الثالث اللي هو موافقة الشرع إذن أولا صدق العزيمة وهو شرط في في وجودها واضح اثنين إخلاص إخلاص النية إخلاص النية أي أن هذا الشيء الذي أنت عزمت على أن تفعله أخلصه من كل شائبة من الناس واجعله لله يعني انت النهار ده قاعد ليه يعني انت قاعد في المسجد دلوقتي ليه؟ واضح كثير من الناس ممكن اخذ على ذلك خد ان هو يعط طب انت بتكرأ قرآن ليه طب انت بتفتح الكتاب لتتعلم لماذا لماذا تتعلم اصلا طيب ما هي نيتك في ذلك اذا لابد من لابد من إخلاص النية، مفهوم؟ طيب، ثالثا قال موافقته موافقه الشرع الذي أمر الله تعالى الا يدان إلا به، لأن ممكن يصدق العزم عندك، ثم تخلص النية في الفعل، ولكن الفعل يكون على بدعة أو على مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا سيكون العمل حابط، إذا لا يكتفي لا يكتفى في العمل بالعزم واضح والهم والنية بل لابد أيضا أن يكون على أن يكون على السنة مفهوم؟ في كل شيء حتى في طلب العلم أنت عندك الهم الصدق العزم أن تتعلم طيب اتنين فعلم ليه؟ لابد أن يكون عندك حسن حسن نية أن ترفع الجهل عن نفسك واضح؟ وترفع الجهل عن عن إخوانك وعن الآخرين وأنت زب عن سنة نبيك عليه الصلاة والسلام وأن تجاهد في سبيلها في سبيل تعلمها واضح هذا الكلام إذا لابد من النية هنا طيب كيف هنا تتعلم مفهوم إذن لابد أن تمضي على ما مضى عليه السلف الصالح فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة مفهوم من رام العلم جملة كلمة الإمام الزهري أي من أراد العلم جملة كل مرة واحدة كذا مفهوم؟ يذهب عنه جملة لذا يقول ابن تيمي رحمه الله من أراد العلم فليبدأ بأصول العلم الكلمة دي ممكن ما يعرفهاش إلا واحد قاعد عشرين ثلاثين سنة في العلم وإلى الآن ما يعرفش يحرر مسألة علمية ما يعرفش يحرر مسألة تحرير مسألة علمية قول الأول الثاني الثالث قول الأول قدلته إيه والثاني قدلته إيه والثالث قدلته إيه طب الراجح إيه الراجح كذا طب ليه كذا عشان كذا وكذا ثم يذهب يرد على المذهب المخالفة ده تحرير مسألة ممكن يقعد عشرين تلين سنة مع عرشة حرج مسألة واحدة لما؟ لأنه أصلا بدأ الطريق خطأ لم يبدأه ب بأصوله لذلك قبل أن تلج في كل في أي علم لابد أن تفهم أصول ذلك العلم يعني هتقرأ في الحديث وفي السنة اقرأ أصول الحديث أصول مصطلح الحديث هتقرأ في الفقه اقرأ واسمع أصول الفقه أصول الفقه دي شنطة واضح حقيبة لابد لكل طالب أن يستحبها معه في كل فن من فن العلم ولنسال اللي المعاني معانا يعرفوا الكلام كويس يصطحبها يقرا في الحديث لابد ان يصطحبها معها. في الفكر لابد ان يصطحبها معها. في اي علم لابد ان يصطحبها مع لذلك من رام العلم جمله يذهب عنه جمله سيكون عنده ثقافه ثقافه علميه لكن لن يكون عنده تاصيل علمي يكون عنده ثقافه يعني يفهم نتف من العلم لكن لا يعرف اصول اصول العلم إذا أيضا في العلم لابد أن تعرف اصوله وتنضي على ما كان عليه إيه؟ على ما كان عليه السلف الصالح هذا في كل شيء إذا صدق العزيمة اولا أن تعزم فإذا عزمت فتوكل على الله إذا العزيمة ثم تخلص النيه في هذا في هذا الشيء واضح هذا الكلام ثالثا أن يكون موافقا لشرع زي الدعوة أنت طلبت العلم إذن ستدعو إلى الله عز وجل الدعوه هنا انت رايح مثلا خطبه خطبه جمعه اذا انت عزمت على ذلك طيب انت رايح تخطب ليه مفهوم اقرا اخر سوره التوبه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقوا في الدين ها ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم ليه لعلهم يحذرون واضح لعلهم يحذرون تحذره من المخالفات والمعاصي والبدع ووا الى اخر هذه مهمتك ثم أنت أخلصت النية طيب ستدعو كيف الدعوة هذه لابد لها من طريق ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمعيز الحسنة ها وجادلهم لها أصول كل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة يعني لابد أن يتعلم اولا باب العلم قبل القول والعمل أفهم إذا هناك عدة شروط صدق العزيمة خلاص النية موافقة الشرع يعني يكون على السنة السؤال التاسع ما هو صدق العزيمة ما معنى الصدق العزيمه قال هو ترك التكاسل والتواني ألا يتوانى واضح وأن يطرح الكسل عن عن ظهره الداعي إلى الله عز وجل طالب العلم لا يعرف ليس في طموسه شيء اسمه ما عنده حاجه اسمه كسل طالب العلم لا يعرف شيء اسمه كسل لأنه من علم علم من كتاب إلى كتاب من فن إلى فن، من دور إلى دور، من شرح إلى شرح، من دعوة إلى دعوة، من مسجد إلى مسجد، لا يعرف هذا ابدا كما قال الامام احمد من المحبرة إلى المقبرة، مفهوم؟ ليس عنده أمر الكسر، ممكن يحدث له فطور في بعض الأحيان، ممكن، لكن الأصل الهمة العالية دال الاصل لكن ممكن يحدث عنده بعض الفطور وارد لكن مش الأصل، هذا ليس ليس الأصل الأصل هو الهمة العالية. في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وبذل الجهد في أن يصدق بقوله بفعله. قال, قال تعالى يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون السؤال العاشر الذي نختم فيه ما معنى إخلاص النية قال هو أن يكون مراد العبد بجميع أقوال وأعماله الظاهره يعني باللسان الظاهر هذا وجوارحه والباطنه يعني باعمال القلوب ابتغاء وجه الله يبقى انت تطلب العلم ليه لله بتدعو ليه ايه اللي مصبرك على الاذى في الدعوه كله لله واضح قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء إلا وجه ربه الأعلى وقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا, ولا شكورا من كان يريد حرث الآخرة نازد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب إذا القلب يقول ابن القيم والإخلاص هو تصفيه القلب من كل شائبة أو وذكر عدة حوالي 20 تعريف للإخلاص قال وخلاصه هذا كله هو ألا يكون في قلبه لشيء من الناس عمل يعني الناس هذه ليس لها في القلب إيه شيء وانما هو يعمل لمن انما هو يعمل لله اثر ذلك كيف تعرف انك تعمل لله ما فيش حد يقول انا بعمل شيء لله كيف تعرف عند المحك واضح عند الاذى عند الاذى يظهر المنافق من الصادق فلا الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين احنا الان في مسجد انا الكلمه دي قلتها قبل كده زمان مش عارف قلتها احنا في مسجد دلوقتي والحمد لله رب العالمين نحن في نعمه كبيره هذه الجلسه نعمه تحتاج منا الى شكر ونطلب العلم ومعك اخوانه يسالون عنك وتسال عنهم انت عارف رؤيه الاخوه دي لوحدها ها بها زياده ايمان بها تثبيت ان هناك اناس على الضرب معك ممكن يجي يوم ما تلاقيش ولا واحد من دول معك صح ولا مش كان في ناس معك وراحت صحيح وارد ان بكره اللي جنبك برضه يروح وانت ماشي في الطريق هتلاقي ناس بتقع جنبك وممكن انت اللي تقع اللهم امكلب الكلوب ثبت كلو على علي وانت ماشي في الطريق اتلاقى نسبة وعى انت كنت بتقول انا بعمل لله لو بتعمل لله ستطندي في الطريق ولو لوحدك لله هنا ابن القيم بيقول ايه بيقول كن واحدا على واحد لواحد يعني كن واحدا على طريق واحد تعمل لواحد واضح ممكن بكرة ما تلاقيش حاجة زي كده خالص ممكن ما تلاقيش طلب علم في أوسين أصلا خالص ممكن ما تلاقيش حد يتكلم بالسنة أصلا ولا فيها ولا في البلاد المجورة ولا اللي أمامها ولا اللي وراها ولا اللي مجوارها اسمعش حاجة خالص انت حالك ايه وقتها هتكون فين هتكون معاهم وراء اي شيخ ولا مع مبتدع ولا مع الشباب عن نواصي ولا مش عارف بيجيبوك منين ولا انت قدام التلفزيون ولا انت في المطوشه ولا انت مع مين وقتها واضح هذا هو من المؤمنين رجال صدقوا مع هذا الله على انت مش كنتوا لنا مخلص هذا هو فليعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين اي يظهر علمه السابق علمه الشاهد فيكم ما كان في علم الأزل يظهره فيكم كما قال ابن تيميه وابن القيم رحمه الله واضح؟ إذن إذا أردت أن تعرف ذلك خد بالك هتمتحن قال تعالى خد بالك شوف الآل اللي جاي الإخلاص دعم القلب ولا لا قال الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للثقو يبقى القلب بإيه؟ بيمتحم زي من الجوارح بتمتحم يبقى انت هتمتحن خد بالك هيجي لك يوم وهيجع عليك الدور تمتحن أأنت ثابت وقتها أم أنت مع من؟ وقتها ستعرف أأنت كنت مخلص أم كنت كذاب منافق مفهوم هذا الكلام؟ كل كل يعمل على شاكيلته ربكم أعلم من هو أهدا السبيل فانت مخلص نعم نعم لا خليه في حالك هيجيلك وقت هتعرف من نفسك انت مين وان أردت أن تعرف أين مقامك فانظر فيما أقامك شوف انت وقتها جنبك مين وأعد مع مين وبتتكلم مع مين وصاحبك مين وحبيبك مين هو انت ده كانوا بيقولوا عايز تعرف انت مين شوف صاحبك مين لما لذلك قال ابن مسعود المرء بخدنه بصاحبه عايز تعرف اين هو مقامك عند الله شوف انت قاعد فين شوف انت مصاحب مين شوف بتكلم ازاي شوف في استدلالاتك بتقول ازاي واحد تاني بيقول قال شيخنا وقال فلان واحد تاني بيقول لك قال الله قال الرسول وهذا ما عليه الصحابة الى اخره وحافظ الأحاديث وحافظ الصنن كل إناء ينضح بما فيه مفهوم؟ فما تستعجلش ما تقولش أنا مخلص وأنا كذا ما تستعجلش هيجي وقت ليك تمتحن كل واحد فينا سيأتي عليه يوم وساعة يمتحن فيها واضح؟ والثابت من ثبته الله وإذا رأيت نفسك قد ثبتك الله في الدنيا حافظ عليها لأن هذه أمارة أنه سيثبتك في القبر بعلامة انه يثبتك في القبر قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال رسول الله في القبر باسمه بالتفسير المباشر في الآخرة هنا يعني ايه في القبر الآخرة لأن دمسعود قال أول منازل الآخرة هو القبر يفهم يبقى إذا رأيت من نفسك توفيق وثبات وإعانة على الطاعة حافظ عليها ليس الشأن انك تكون سابت دلوقتي إنما الشأن هل ستثبت على دي ولا لا مش الشأن ان أنت بتقرأ دلوقتي ليس الشأن إنك بتجلس مجلس العلم دلوقتي ليس الشأن إنك بتصلي لا ليس الشأن إنك على طاعة وإنما الشأن كل الشأن هل ستثبت عليها ولا لا من هنا تفهم لما تيجي تقرأ في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين يعني أعبدك وأستعين على عبادتك بك أنت فيزيدك ويوفقك ويعينك واضح افهم هذه جيدة وما تستعجلش كل واحد جاي له وقته اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقى لكن لما يجيلك وقتك ما تقدمش حاجه على دينك ابدا ما تقدمش حاجه على سنه نبيك ابدا ولو كان زوجك واولادك وامك واباك ونفسك وما تستعجلش ما تقولش اه فعلا هتمتحن وهتعرف من نفسك اللهم يا من كلب الكلوب ثبت كلوب العالمين نكمل بعد صلاه العشاء ان شاء الله